ألم يروكم أهلك مِنْ قبلهم من قرن مكنناهم مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسل السماة عليهم بدرار وأرسل السماة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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بعيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعل الله ملكا لجعل الله رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا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 وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خصروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 حتى إذا جاءوا كي يجادلوك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا وَإِن يُفْلِحُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا على النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 قل إن الله قادر على أي نزل آياته ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إِلَّا إلا أمم أمثالكم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 قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتك مستعذة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 ولكن قسَت قلوبهم وزيل لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة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 وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۖ قُلْ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَوْتَةً أَوْ جَمْرَةً ۖ أَوَيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ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 قُلْ لَا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِن أَتَتَبِعُ إلَّا مَا يُحَاجِلَيْنِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 أن له من عمل منكم سوء بجهلة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى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 ثُمَّ رُدُّوا إلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا لَئِنْ أَنْجَانا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ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 وكذب به قومك وهو الحق قل استعنوا عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُ وَغَرْرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبَسَّلَ لَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ وَإِن تَعْدِلْ كُلّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُذْسِنُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد ان هدانا الله كاللذي استهوتهم الشياطين كاللذي استهوتهم الشياطين في الارض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقواه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق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 رَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَقَلَّ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآثِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَقَلَّ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَ لَأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَالِينَ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 وكيف تخاف ما اشركتم ولا تخافون ان لكم اشركتم بالله ما لم ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالام تعلمون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 وزكريا وياحية وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل ولياس ويونس ولوط وكلهم فضل على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخوانهم وجد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 فان يكفر بها هؤلاء فقد وكل بها فقد وكل بها قوما ليس بها بكافرين اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي قل انا اسالكم عليه اجرا إنه إلا وَمَا للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا, إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للنار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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة لاسطو أيديهم أخرجوا أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنتُمْ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ لَفُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرْوَتِيٌّ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلَكُمْ وَرَاءَ أَظْهَرِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وَضَلَّ عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى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 قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنفَأَ خُرَجْنَا فَأَخُرَجْنَا, فأخرجنا بِنَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخُرَجْنَا مِنْهُ خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون ورمال مشتبه وغير متشابه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 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 فغرمتهم حياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم من غافلون ولكل درجهات مما عملوا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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بُطُونِ هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلون والزيتون والزيتون وهم ما نمتشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأت حطه يوم حصاده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 من الضأن ثنين ومن المعز ثنين قل آذك رعين حر وما من الأنثيين أم اشتملت أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئني بعلم إن كنتم صادقين ومن الأبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذك رعين حرم أم الأنثيين أم اشتملت أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَن أَظْلَمُ مِن بَنِّي تَرَاعَ اللَّهِ كَذِبَ الْيُضْلَلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا إلا أي يكون ميتة أو دم مصفحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإن له رجس أو فسق أو هلا لغير الله به فمن القر غير باقي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حر ومنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حر ومن عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّ رَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأنا ولا أبأنا وَلَا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذقوا بسنة.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 قل هلم مشهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم وهم بربهم يعدلون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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يأحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصط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 وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ فَلَيَنظُرُنَّ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ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 وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم